قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم جاءَ رَسُولُنَا لُوطًا نَسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتهم اطهروا لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في طيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم مالنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوى الى ركن شديد قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطاع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا ما راتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَ لِيًّا هَاسِفَلَا جَعَلْنَاهَا عَلِيًّا هَاسِفَلَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّزَوَّقَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم ارايتم ان وكنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قوم لا يجرم انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَابِدٍ واستغفروا, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ شعيب وما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله قَالَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِي يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَنقُمُ عَمَلُ عَلَا مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِرٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ <تصفيق> كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْا أَلَا بُعْنِينَ دَلِّي مَدْيَنَ كَمَا بَعْدَتْ فَمُونْد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَالسِّرَاطَ الْمُبِينِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 ران قصّه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخرة ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخرة ذلك يوم مجمع لهن يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وامن الذين سعدوا ففي الجنه في الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاءا غير مجذوب ا ان غير مجذوذ فلا تكفي مثيه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم وَإِنَّ لَمُوَفِّيْهِمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْ